بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى حمد المؤمنين وأصلي أسلم على خاتب النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين وهذه ليلة يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شعبان المعظم لهذا العام الهجري ألف وثلاث لليلة اليوم العشرين من شهر أغسطس لهذا العام الميلادي الف من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام ونحن الآن على موعد مع الحلقة الثالثة والاربعين من حلقات صحبة الله عز وجل في كتابه او صحبة القرآن او تفسير كتاب الله عز وجل نوعدنا الليلة مع ربع ليسوا سواء الذي استمعنا اليه الان في ركعته المغرب وهذا الربع هو تتم للربع السابق وفيه بعض ملاحظات وإنصاف لبعض أهل الكتاب الذين شرح الله صدرهم بالإسلام وأسلم وإذا كان بعض أهل الكتاب بل أكثرهم كان وصفهم ربهم قتل الأنبياء بعيد حق وكثروا بآيات الله وقتل المصلحين من عباد الله كان وصفهم الله في الربع السابق فإن الله عز وجل لم يرضى أن يبطلد هذا الحكم عليهم جميعا لأنه يعلم أن من اليهود من أسلم وحسن إسلامه وأن من النصارى من أسلم وحسن إسلامه ولأجل أن يعطيه الله الحق بالإنصاف والعدالة قال بعد أن حكى عن اليهود أنهم لن يضرون إلا هذا وقالوا إن يقاتلوكم ويؤلوكم الأجوار ثم لا ينصرونهم ضربت عليهم الذلة أي نماثكم إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بعضر من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا اكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أو النبيين سيد آية تانية ذلك لأنهم أعفوا وكانوا يعتدون لو ربنا ما بعد كده انا اعتقد ان كل اليهود وكل النصارف ده يا وان هذا الحكم مضطلط عليهم جميعا ولكن لان الله لا منصف وهو اله الحق قال في اول رجع الليلة ليسوا سواهم مش كلهم على ما سمعتم من وصف الفسق والقتل بساسك الدماء والاعتداء على الخلق والشركة من الخارج ليسوا سواهم فهناك نست عبد الله بالسلام واضرابه من الذين كانوا عودا ثم يسلموا وهناك من النصارى من حسر اسلامه وعرف الحق فالتبعه فلا يصح ان نطرد الحكم او ان على وكيرة واحدة هذا رأي فهناك رأي اخر بان المقارنة ليست بين اهل الكتاب وبعضهم الآن مش جاء عشان ربنا يقول لهم دون مش واحد فيه الناس طيبين لا دا الآن جاء عشان المقارنة بين اهل الكتاب الهم اللي, اللي قوله النصارى تاريخ على بعضه هم مع بعض وامة محمد صلى الله عليه وسلم لان هم قوتوا كتابا التوراء لليهود والانجيل للنصارى واحنا قوتيها الكرآن رب العزة عشان يعمل الفرق واسع بين اهل الكتب السماوية ليس سواء ويرب حد من اهل الكتب السماوية هل الوصف اللي انت قلت عليه يا على جماعة هل هذا بقى الامة من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون تأمام المعروف وينهون عن المنكر وينشارعون في الخيرات وولاك من الصالحين هذا الواصف الواقع ينطبق على الأمة الإسلامية لأن الأمة الإسلامية لسه في الربع اللي فات ربنا وصفهم بهذا قال قلتم خير أمة أخذت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إننا الأمم السابقة اليهود والنصارى ربنا قال عليهم في صفة المائدة لعنى الذين كفروا من بني اسرائيل على رسال داود وعيسى بن مريم لي رب اللعنة قتلهم كلهم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهم ما كانش فيهم من ينهى عن المنكر ولا يامر المعروف فحيس ان القرآن نفى عنهم الامر والنهر واثبت هما لنا قلت خير ام اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهاونا عن الموت واترنا بالله يميج رب له ليسوا سواء دفعه اناس اعطيناه الكتاب استحقوا ف... هذا الكتاب عن جدارة وقاموا باوامير اخير الكلام وهما الامة الاسلامية اذا كلام فعلا متجد وكلام معتجد رصوص ابن القرآن اثبت لنا وصف الامر والناهي والشجاعة وان الامة الاسلامية لا تخشف الله لما تلائم في الامر والنهي هو ان الابن جامل وربنا لعنه علي ثاند داود وعيسى اللي هم هم بيع بني اسرائيل ليبقى ريسوا سواء فيها قولين او اما ان ربنا بيقولون مش كلهم ده برضو فقالات يقول اسلامه وان كانوا كله وناس نصاره اسلامه وعظمه وفاسقه وليبتقول لها ده هم كلهم بالحكم والطلب الحاجة المادرة دي لا لاش حكم تعالي الناجر اللي حكم له ده ربنا بيقارم بينهم كلهم وين الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية بيصفة القرآن في الربع التألية بيقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يعنيها الليل قائمة يعني يعني ما بيحلوش خالص حيثين تقولون لا قائمة بأمر الله مطيعة لفرع الله متبعه لنبي الله صلى الله عليه الله لا اله الله صلى على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بالقيام هنا القيام المواظبه على اداء الاوامر والوقوف عند الحدود غير بتقول اي يثره والله ده فلان على رجله واقف الليل والنهار في الخدمه ده كنيعا ان الراجل مطيع معاي استماع وطاعه وطب والتزق ماهوش مؤمن من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله انا الليل هم يسجدون اذا يسجدنا الشيخ يقرأ القرآن وهم سابدين وقد ناء الرسول عن تلوة القرآن في الرجوع والسجود نمنوع شرع ان نبقى على القرآن وفراكع وانت ساجد كمان الرجوع له سبحان ربي العظيم واذكر اخر والسجود على الارض له اذكار اخرى وسبحان ربي الاعلى لما نزل كولوه تعالى تسبح باسم ربك العظيم قال يجعلوها في رتوئكم ولما نزل كولوه تعالى تسبح اسم ربك الاعلى قال في سجودكم امان هنا ورسول لا تقرأوا القرآن في الركعة والسجود امان لما احنا منهين نقر القرآن قال ان اذكار تانية وكل حتة لها اذكار اما ربنا بيوصف الامة القائمة بانهم يتلون اعيات الله اعناء الليل وهم يتعدون قال لا الواو هنا مش او حالية انت شبكت الاية بعضها وشوف الفاتح ايه حرف كده براس وشدة انما الفهم بتاعه هو اللي هاير المعنى فاذا قلنا ان الواو حالية يتلون اعيات الله اعناء الليل في حال شهدهم او ده اللي صحي شوفها لان الاسلام ناهي عن تلاوة القرآن في اسناء السجود الملقيه المعنى السليم انه اتنوه ايات الليلة مع الليل الكلام تم الحدهن نطول اللي عمال يرى القرآن كلمته هم يسجدون دوا وعطس مش هو حالية يعني ومع تلاواتهم القرآن فهم بالليل دائلون في السجود والتهجد فدي اعمالة تانية سجد. كنا على الصالة لان دربي بيختار من الصلاة اعظم اركانه هو السجود اعظم رجل في الصلاة كله السجود لانك فيه متواضع للملك المعبود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقامل الحري ان يستجبله فألهم يا سجون على بصالة فواصف الله الامة القائمة سواء كان في أمة إسلامية أو من أسلم من اليهود والنصارى بأن فيهم خسلطين فيه. تلاوت في الكتاب عناء اللعين والناس اشتبوش من عناء اللعين تماما ناس بدينا ترد النعار قال النعار ما لكش قضل فيه لأن الناس كنا صحية يعني ما فيش مشقة إن هنا في أثناء الليج والناس نائمون وقد أحلج كل إلى راحته واضطجع على فراشه وخلى كله حبيب بحبيبه فإذا ترك إنسان راحته واستغن عن شعوته وقام من بالله وخلى بالله في ظلام الليل في جنح الظلام للملك العلام لا دا يستحك لا يستحك تنوي خرص لا يستحك مجحى خصوصا يعني بتوح أن أره كل صح يا وقت ان لما اكون ام النوم يسب وقد يكون الشتاء والبرد ودافئان تحت الغطاء وقد يكون الصيف والنهار في... والليل في فصل قصير ما حدش شرحته ما انكرش الصيف, الصيف انهر الليل قصير ان النهار هو اللي طول الصيف فلسه ما حدش شرحته بالنوم لان الليل قصير وامي فاجئ ان كانت الشتاء ده في ان تحت العكس مرضى حق بقى كده الطويل انها الدافة ده عيد في البرد في البالة ويتوضب ميا فاص ده ربنا يسيرهم يقولون انظروا يا عباده انظروا يا ملكته عبدي قد ترك فراشه وترك زوجته ولومه وراحته من اجلي قد غفرت قد غفرت قد غفرت يأجي شوية سبحان الله الواحد والله يعملها ولو مرة ما مرمله قد رفرت وقد رفرت قد مردهاه والله واحد لو سجد على الجمع ده مالها مرة بعمرك يبالك وإيش يتوم بجيام مع أهل الخير يتلوه لآيات الله أماء الليل حلاوة على التلاوة وهم ياسي وزيونه بيصالهم لأن إما ربيع كعب الله يرضى عنه كان بيخدم الرسول عليه الصلاة وبدأيما يجيب له نجوه وكان ينصر قدام ده بالبيت مع ثلاثة اخرين حراسة بالليل خايفين على رسول اليهود من النصارى من المشركين من المنافقين ولما نزل قوله تعالى والله يعصيبك من الناس انبي قال له من صايف فقد تولى الله حراسة يلا لو حد تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى على حساب حد اقل الخاص عليه قال لا يمكن ما نشك في كلام الله وفعلا بعد المنزلت لم يثفت ان حد محن العذاق كانت زادة الدنيا كلها ضده كفر وشرك ونفاق ويهود ونصرق مع ذلك حماغ الله لأنه قال له والله يعصمك من الناس قال له يا أيها رسوله بلغ نأوذي عليك من ربك وحين لم تفعل فبلغتها بسراب قال رب العالم قال له والله يعصمك من الناس وصابت الله عصبه فعلا إن كان يجيلوا شوية ضرر شوية أزفر إنما قالوا هتموت على الفرشة بتاعتك ولا يمكن حد عيت لك فأنا هتولى حراسك ففتح الباب وقال لحراس ليلي وصيره وحرا وحيده فيستأنا للصاب حلالا والله يعصبه جاجات لو تركتكم الأحزاء مع ما شاكك نشاكك في كلام الله وحرا كان من ضمن هاي رايح حراس ربيع عبد كعب لعشان كلمته هم يزيدون اللي شعبان في الرب بتاعليه سأل من دنيه ربيع عبد عبري. الراجل ده شاب في مقترب عمره ظهارة عفة نزاهة شرف وبعدين قناع حتى يكيل ما فيش يوضي رسول من السجاد يجيب يخدمه اخلاص سفليل اللي قال الرسول يا ربيع عبد الكعب عبري. انت مايش مرة تقول لي حاجة اديك حاجة يا ابني اخواني كلهم اتجن بيه هكذا اتبلح امي عاوزها تنكسي اخوه يولادي وانت ساكت ياوك تحدم في صمت قال لي يا سوء الله اذا انت قلتنا اذا اغناكم والله فاستغنوا هذان ربنا اغناني حدا هتقار ليه مش محتاج لحاجة هاخلب منك ليه وانت قلتنا من فعل الناس وعنده ما يكفيه فإنما يأخذوا منهم جنب جهنم فهنا أخذ جنب جهنم حوالديه فيه هذا عنده هذا ما ربك يا فاجة وآواني وآغناني حدق الفقر يهديتهم يا ربك يعني واحد من غير تمثيل لله بيجيب لمراته كل طواراته تسوى وأكله شربه ومن الزهر وتجي تقول للناس ده جوزي بأدني تبقى أهيت العصر بتنكر النعمة فلما يكون ربنا مجنيني اولا فاك قال لي برضو معلش قال لي من صنع ايكم معروفا فكافه لازم تطلب مني حاجة لان لسوك العدد كذا ان واحد يعمل في الجميل ما يسكتش لازم يردله ليه دي سنة طبيعي عنده هو مش عاوز يلقى الله وقت الموت وفي رئابته جميل مخلوق بلا الله حتى نفسه هو قال ما منكم من حطان علي معروفا إلا رددته إلا أبا بكر فإن له عندي يدا الله يجزيه بها يوم القيام أبو بكر ما أجرت شارو بدون الجميل فسبت بقى لله يتولى عني يبقى كافة فقال لي ربيعة بكعب لازم تطلب مني حاجة فما يدارش بقى لرأي حصل فقط بس يسيبني الليلة ما عنديش حاجة لم يحتاجها وبس ما فكر في حاجة كل ناصر عشان ملوك ما خدش جامل جاءنا منه قال له ايه بعضا ساجوا الليلة ديا قال لي يا كم سلاجة هي على الوضو قبل الفجر قال له يا ربي اعسألنا هل تسألوا قال له وارد قال له ايه؟ قال له في الجنة يا عظمة عظرة الرجال والله عظرة الرجال لان السؤال بفعام خمت رجال اما اني بحيثت في كل حاجة عمت بتوفرة امحي ايه ولا شعير ايه ولا ملح ايه ولا هدوم ايه اللي حاخدها وحاطفنا انا اعود الحاجة الغالية يبقى لحذلة انا مش عاوزك في الدنيا هنا الدنيا ربنا ترفيني انا عاوزك في الاخرة في الذنق الغبرة يوم انت امال ولا بلون اسألك امراء فقطاتك حتى مش اقلوا الجنة ابقى بحيط طلب علوه او خرصوه الحياة بوغت وفوجي بالطلب قال لي يا رضيعة ارى غير ذلك عدل الطلب ده يعني الطلب ده يبني صعب وغالي قلت يعني, يعني بقى نقولك يوتيوب حاجة مش تطرق يا عزيج الزلي قال لي يا رسول الله واعد الحر ليس عليك بقى نساكد من الزمان وقلت لك سن اللي لا ده يا كنسا وانت اللي لحيت هل أنت إما هل تجيس قال لي اشتركت عليه حاجة عني ولا سبكي اضطرب مفتوح قال له صحيح قال له والله ما تنازل عنك ورافقتك بالجنة قال له من علمك هذا مين يعني صلتك ولا قال له مين حين صلتك وفي والله ما صلت لي أحد ولا علمني ولكنني ذهابت بالأمس البارحة فنمت مفكرا ليلتي فعلمت ان الدنيا مولية وان الاخرى افع ففضلت ما يبقى على ما يفعل قال ارشدك الله وبارك الله لك قد يقول لكم اه اني يا ربيع فائل يعني هحاول اتكلم مع ربنا اقول له اخلي فلا انني فائل ان شاء الله ولكن اعني على ذلك لكفرة السجود احجيرهم هم اعني على ذلك كثرة السجود صلى الله عليه الكبير ما استسقم يا جماعه بتاعته لا ما يشملها ولا ما يدعمها ولا يقوها لان الواحد كده من غير صاحه منك مش هقدر سايبني ما في الله ان شاء الله باذن الله في اليوم الاخر فيعاونونا بالمعروف ويداول على المنكر ويساعدونا في الخيرات شوف العظمه اكتمال لذي في واحد ساعات تجده طيب يصلطوا من الليل ويقول الله يبارك فيه يا أخشب الناس تاني يقول له انما إنما لو طورت إنه إرش يشتوا يتنكد تقول لي إذا الراجل يعيني قرأين الليل إنما فيه عين البخل وعلى مشروعات ربنا أو عندي بخل عن فقراء والمساديد لأخسار في ساعات يبقى كريم جدا والإرش بتاعه عنده يعني سخاء وبذ وذوذ انه عنده كسل من جهد ما بيديش النفل اللي اصالها نفل ولد صيام نفله كل اتفاعة يا الفرد نقول له يا خسار لودي يأذمن على الفرد من استبنه واحتياطه الفرد يبوز يوم ربنا يرقعه من السنن ملاش كسل فتر من السنن يفعلوا الخير لعلكم تفلعوه انه ربنا ناصف اهل يتبع بالاكتمال اللي يؤمن الله واليوم الآخر ويقوار المعروف ويناون عن المنكر ويسهلون في, في الحيرات وقبل كده القائمة يتلون يتلون يتلون نايل وهم يسجدون ده إجلسه الكمال نصل على ابن الكمال مع الخالق ومع المخلوق مع المخلوق يسهلون في الخيرات واحد عرمالها واحد مصاب مدد منه بين واحد يتيم ناشئ خخخ خخخ اركع واسجد وربنا يشوفك كده و يتعال الخير انا علكم تقولين وزائد شوف الانسان كده كامل ارجع واسبح بالله وخالق وصانك كده حق الوطن وحق الامه وحق الغرباء انت عارفهم ربنا رحمك وعارفهم فيا محروم حن على المحروم توحد القيم فأولاك من الصالحين أولاك الموصفين بهذه الأوصاف هم فعلا من الصالحين فإذا كنت عاودين تردنا يتفيه الشرك في ظنة الصالحين شب معها من الصالحين أبلها أي أبلها نصاعة الخير وأمر المعروف وما أي عمونك وإيمان بالله واليوم الآخر يتكون يتلقى ناء الليل وهم يزددون وهم سعى صلاة أهو إننا الصالحين اللهم جعلنا الصالحين وانت يقول لك ما عنديش هل عن الكلام ده ادفع المخط يقول اللي تطهب العرفة الغالية مهروم غالي لمن يطلبنا جسم مضمن وروح في العنى وعيون لا تذوق الوسنى وعلى من خطب الحسنى ان يصبر على البذلين ماشي وانت في بتقول في التشاهل السلام علينا وعلى عبد الله ايه؟ يا سلام شوفوا ما تكون انت منهم بقى تلاوه القران بالليل وتهجد وايمان بالله يوم الاخر وامر ونهي ومصارعه الخير شوف بقى كان مليون بيقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هيجيلك دي حاجه السلام من الله دي من ملايين ايه في حاجه بشهد شوف انت لوحدك وكتبت كام مره في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كنت انت صالح هيجيلك من اكمل مليون بيصلموا ليل ومعارك يا السنة الجاي لك انما البيض ان يكون ما يبقى الاحين مش الصالحين حاجي لك منين دعو متوحدون وما يفعلوا بالخير فلن يكفروا الرب ان احطرت الهيوزكين يسألوها بالخيرات الناس يكفلوا وخضرة الأنظف في الشعر فيها الاس واخدين على البخل يقول لك خير خير احنا على فضلين شو ما ربنا في الآية دور وراء وما يفعلوا من خير فلن يكفروا فيه كراعة تانية وما تفعلوا من خير فلن تكفروا يعني هو الظلم بأن أي خير تعملوا ولو زرة ولو خردلة إننا هضيعوا عيكو الحساس كل خير تعملوا ولو كان صغير أنا عينه وحنفع طبوز الدنيا بالأخير والله أعينه والتخير فيه بقى نوع تاني جاي بالجماعة الكفر واليهود والنصارى والملحدين انا رب العلاء عليهم ايه ان الذين كفر لن تغني اموالهم ولا ولا ده. من الله شيء وعليك اصحاب النارهم في اخالدهم في الدنيا اموالهم عند انفاعهم ولا في الاخرى الاخرى نار يصرون نار الحامية ويحمى على الاموال في نار جهنم فتكوى بها اجسامه وفي الدنيا فسينفقونها ثم تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون ماشي كلام ربنا ماشي لان تهون يعانوا اموالك نقول لو تحسن انت الاموال اللي بتطلع كل تانا بس مش في الامر كله من امريكا او بليطانيا او فرنسا او روسيا على الاستعداد الحربي وعلى آلات التدمير وهي العالم وقتل النفوس البريئة ما ما لا بالملايين ولا بالمليون لو جبت العدد بتغيرت كان بالقرنك ده دي عباره عن اموال بتدفع لمشاحات ما بتعدش بتلاع الاموال وعظايمه بتطوح في, في, في البحر كله بتطوح يا حتى بيغرقوا في البحر يا ولاد هذه الاموال في المحيط الهندي ولا الهادي ولا في يقول لها زي رعضوا اتلاف مال ومنعونين في اتلاف المال لا استفادت الله في الضرب انهم يعملوا بيها الساحة بالتاكل وسجد تلات تربع الزنية في الدول راحة للإستعداد والإعداد للحرمة والشهوب عاوزها يعيني اللي عاوز جلالية مش لائت اللي عاوز كبرة مش لائت عاوز الصموم مش لائت يخواننا الحوام في الأرض في الرب لن توني عنهم أمواله ولا أولاده من أرواق الشيح هو ليك يا أصحاب وبعدين مثل هذه النطاقات البعض المتخيل بالكون لا تعد من العد للبخامات يقول ما, ما ينفقون في هذه هذه الدنيا كامات الهري عن في اصر والصر عباره عن البرد والجليد ودفعات ما بينزل على الفرع يكويه لان انت لما بتيجي من بتحط حتة ثلج بوقك بتحس باللسع هي بتاع نار فالتلج اذا بمع بحده بيلسع زي يلسع في النار فساعد ما ينزل التلج يروع على الزرع بيحرقه تمام يوم رب يقول الريح في صر ها والتلج يا رب يقول البرد العفين الاصابت اللي هي الريح بتلجيها وبردها اصابت حرث قوم يعني الزرقون ظلموا انفسهم فاهلكته صبحوا الصلحة له الزرع كله والثمار قل لا من التلج اللي جيب الليل يلعب على الفنحيز ده ندوة ندوة من عند ربنا اللي لعى الزرق تحاق الزرعية آفة سماوية المسأل ده ربنا جايبوا لي قالوا هم كيف الكفر أي يوم القيامة يلعب لأوالهم نفعتهم في الدنيا ولا نفعتهم في الأخرى في الدنيا هو هو انت غاكي نحن من دول عيشنا لا والله والله الخموة اللي بيشربوها عشان بس يغيب الواقع المواقع المواقع المر الأليم هو المؤمن العاقل ما بيشارش خمر ولا حيثيش ولا أثلوه ليه لأنه حجاب يفسره طيب المؤمن وساكت ومسوط ومطمئن للذكر الله نعم من كسرة الآلام اللي المجرمين فيها. من كسرة ما قدرت أيديهم من الظلم لها يبنى فهم لأنه الآلام اللي عنده مش طيئة يملكت لبخارهم عصان يجيب شاعتين تلاتة يوم أحوه يأخذتها جائزة وكل ما يفوقه وحسن ابتقانه لأنه يفوقه حيرش اللي هو فيه ألم قلوبهم خلق من ذكر الله للإحراك المستمر هل هو رب اللي حيسبهم؟ هو رب اللي بيستنى لا والله والله العوين الظالم رب اللي يبعث مفرع من جهنم في الدنيا ينحسن مجينه ولو فتشت عن نفسه فأما هو بيقعد مع النسوان كل ليلة وعشرات النساء والشهوات والخيور وأعربيات وعمارات وموتعوا شهوات في نظرة جيدة في تشوف سبحانه الفتاح العالم اللي أباهم يأخذوا إذا ما لو جنت واحد ينكروا تعالى بس باسم الشرف إن جانا عندك ليس شرف إن جانا عندك بقية من شرف بقى دي الحياة كذا إنت مستريح إذا كنت مستريح. مستريح والله إجهننا ليه إنت لسه طالع من البار وطالع من الشقة المفروشة مش اتمتعت إلا كنت اتمتعت فيه دا ما يكون حديش رب ماية مملحة كلما زاد اشربا كلما زاد عطشانا والله هو كده هو ليس بكاهن بيشمع عايز هات اسكري ايه نجار قاعد يا هات واللي بينام مع واحده في الحرام بيسكت ليه لا لان الراجل لا يعرف اللي عشبه بجابت الاذ لما تموت في قلب القريه بتاع الحريريه لانه كده لما يموت بربنا لم يبادل الله في اي اوذية الدنيا اهلكه اذا ان بقى ساب ربنا يقول له انت هتوحل الشعاب كل الشعاب دي والطرق والحراب دي ملكة والضروف اذا لقى بقى بقى ههلكك في اي ضرب من دوله ليس ما على جهة احط في الشبابة يا عطاق وحتشوف دنيا بعدين ان عورت الموسى بمتكال يبقى عاش تعيس وربنا انهم لفي سكراتهم يعمقون ومات تعيس طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطارة من دونكم الرب بقى بعدما خلص من الكلام على اليهود والمصارى قال بقى ما نرجع للجماعة بتوعي يا حبيبنا دول المسلمين يا السلام عليك يا رب وعلى رحمتك وعلى حنانك اللهم اجعل ما أنعمت به علينا رحمة منك وحنانك ولا تجعل نعمك لا لا استدراجا ولا مدا يا الله ايوه رب الولياء ايوه الذين امنوا لا تتخذوا بفانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندكم قد بذغل برضاهم من اكواههم وما تخطي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون هؤلاء التحبوا لهم ولا يحبوا لكم وتؤمنوا بالكتاب كل واذا لكم قالوا امنا واذا خلوا عبدوا عليكم الانامر من الغير قل موتوا بأيضكم ان الله عليكم بيصدر ان تمثاتكم حسرة تسرقهم وان تصبكم سيئة يفرعوا بها وان تصدروا وتبتاكوا لا يذركم كأيدهم حيئة ان الله بما يعرم حيط كل الكلام ده من اعتبر قطاع واحد ايه الموضوع ده ربنا بيحذرنا بقول يا مؤمنين خذوا بلقوا فتاقوا عليكم جيدا يا ربنا سمعنا وطاعة لبيك اللهم لبيك ايه امرك ان لا تستعينوا بغير ملتكم لا تستعينوا بغير اهل ملتكم لا تتخذوا بطاعة يا سلام عليك كيف تلبيطانة انت مش عارف البطاعة بتاع البلط بتاعك والبدك البطاعة ما في حاجة اسمها البطاعة وحاجة اسمها الشعار وحاجة اسمها البطار وديا لا لازمه كده جدا جوه بتبخر الجلد من جوه ودي اللي بتحمي فوق لا الاولادين البطن بتاعك مش هيتعملك شحر انت حاسس بقى البطن بتاعك على لحمك وجلدتك فبتعمله بطانه تحميك من العرق والغلظ الرب ده الابناء ج لكم البطاريه البطاريه دي عباره عن ايه بيجي راجل بيقول يا او امير من الامراء ولا ملك من الملوه ولا مدير المصلحة او حواليه بطارة او مدير المصلحة ولا رئيس الجمهورية ها كل حاجة في البلد بيه ده هو مش محاول ده شيء لا يمكن يدخل في حد بطاقة البشرين خليستا ايه رئيس وزارة تحت رئيس وزارة وزارة وبعدين حربية للجيش وبعدين شرقة الداخلية للشرطة واخد مالك واخد واحد واردعين الوزارة عصر مرافق الشعر فالرب قال انه ما عنده شماله لازم برضو تعالوا معاكم وتوزعوا الأعمال الاقتصاد بس لا تتغلي بطانة من دونكم ما تتبشوا واحد تشعره او تطلوه على أسرارك او تستعين به وهو من دونك وتمت دونك يعني غيرك غيرك لان غير عقبتا ممكنش أبدا يتمنى لك الخير وجيه وغبنا جبنا وصفك وهذا نفس سيدنا عمر في حتة ذي وقد حومهم الله ولا تكرموهم وقد أهانهم الله ولا تكرروهم وقد أقصاهم الله لا توحلوا الله شوف الكلام أومر لم نحجل أمر من, من إيه الله ولا قلم الزفن أومر ولا, ولا مصورة على أومر اللي عاملين يا تحاين ومرضين شهبات ودق سيدنا عمر جاله سيدنا عشعاري جاي من اليمن وبيان سيدنا عمر مع ذا اعمال له رقا سيدنا عمر وجد التقرير لكتوب بخط واضحة وحيله رقا سيدنا عمر متعودش بخط جدا ما يبوس اشعاري قال له فيه الكاتب اللي كتاب قال له وقف قال له خليه ايه الكتاب لك لانا انا اشكره على الخط قال ما بس اخش الجامعة قال ليه دوله ايام الجنة دانا صالح قال له مصر عميد على كتابة نعم وحيد من قال له يا موسى هي بس دي المرة وانت حاكل يمن ولولا أنا اول مرة لان اكتلت بك هلم تقرأ قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَغْضَاعُ مِنْ أَفُوَاهِهِمْ وَمَا تُخِيْ صدورهم أكبر يحبونهم ولا يحبونكم لكنهم ما نفش أنه والله يا من المؤمنين كأن هذه الأيات تم أسمعها إلا الآن قد يحلمنا القرآن إنما انت بقى لتاعمتني معنى هذه الأحافة ألا تكرموهم وقد أهنهم الله ولا تقربوهم منكم وقد أبعدهم الله ولا تأمنوهم وقد خوانهم الله ولا تعينهم في أعمالكم لأنهم يستهلون الرشاء واستعينوا على أموركم بقوم يخشون الله شوف سيدنا عمرت هل استعينوا على أموركم وعلى رعياتكم بقوم يخشون الله المؤمن برضو إيمانه بحسن لواحد جاء المؤمن جاء المؤمن والله يحطرك السم المكان شخص القويز جاء تفعل رجل وبنجدها واقع لكلامه عمر ده اللي بقاله 14 قرم مش مضرب خيال او راجل حاقد على ملة تانية وانه بيهاج الشعور وانه بيعمل تسريك بالطواعف بيقوله من جماعة الفلاسفة اللي وعدونا بزايا عمر بيكلم كلامه ونظروفه عن واقع لا يمكن واحد يكون غير مؤمن بدينك يملك وانك نملك الخير قال نهاني اش معه ميجي واحد يقول لي لا لا لا, لا لا سألت بظهر ان فيه تعاون وفيه محبط اخلاص اقول لي والله يشوف الله اصبقه حديثا انو اقبخش انا, أنا صدقك انت كذب ربنا انت او او جدك وجد جدك ومليون معاكم في الفين داعية انه مع الله دم ربنا اقل كده لا تتخذوا بطريناتا من دونكم وبعدين ايه نقول لا تصطبيقوا بنارهم لا تصطبيقوا ايه بنار المشركين وقال ما بعث الله من نبي ولا استخلق من خليفة. الا كان له بطانتان بطانة تمره بالخير وتحضوه عليه وبطانة تمره بالشر وتحضوه عليه والمعصوم من عصم الله اي حليفة اي حاتب رئيس جمهورية ملك امير داين بملك تلطين بطانة كله خربها وقضع سليها وقضع تانية تمر بالخير والمعصوم من عصم الله ما توحد الله وهمنا ايها الاخوة يعجد الله عز وجل حيثيات واسباب تحذيره من اتخاذ البطانة من دوننا ليارب بتعظمنا من ان احنا نستعين بمنهم على غير ديننا اللا يألونكم خبالة يجتهدون كل الجهد ولا يقصرون في تحقيق الخبال لكم والمعنى الخبال شبك طب لا يخبل يخبل كلان يعني امد صحته ويهملت جسمه ويفسده لا يقلوا لكم خبالة ودوا ما يعنيتكم ودوا يعني احب ما يعنيتكم يعني اللي يعنيتكم ويتعبكم بيتمأملكم تعالي الالف قد بغل مرضاء من افواههم الالفين اقتنطق بالكلام اللي بينم عن الصبر الحاكم وما تخفي صدورهم اكبر الوجه تضع لقليه علامة الكراهية والصبر يخفي الخيائس واللسان ينفق بالحمم والشرب أبيننا لكم الآيات والعلامات ولفعل كناه في الأحلى القاون ان كنتم تعقلون ما تبينه يعني كان عنده بعد مجالين فحار ما تبينش معلين تقولنا لأ البلد انتلب خفارة وفساد ورش واختلاس أبين استعانتم لغير منا وصفاه الله لكم أو مولاكم بخذوا كأرسك واتحملوا فأدناك فأوا عدين هأنتم أولئك حب هناك ولو حب هناك المسلمين يا أين حتى إنهم الأجانب بيسبقوا يا بركعتنا أعباط لأن إحنا هي أصوائر ثاني ونشوفوا أحد وبنصدقه وبنصدقه بنخلص من أكثر وأنهم نجيو ما عندلاش إحنا باطن خلاف الظهر ربنا يقول يا غلبة يا مسلمين تحبوا ولا يحبوا لكم وتؤمنون بالكتاب كل الكتاب كل يعني التورى بنو من دع والإنجيل بنو من بص والظموط بتعديد نداول وصحب كل كتب السماء على إنه رسم كتب الأصوية على ذلك لم يبدلها أهلها ولم يغيره بالاحترم ينظم بالله وملكتين وكتبين ورسولين وملكتين ومالك لاي القرآن ما بشخص لاي قرآن محمد ما بشخص لاي قرآن كيف قال الله إذا احنا بيحبونها هم بيحبونها إحنا بلاهم بيكسوا كلها هم بيكفرهم خلصنا بالبلاغ دي أمياليس وإذا نكونكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأناملة من الغيب يا سفار هو يا أخوتي منا خناء ليتا هو منا وين الكلاب دولتار قالوا طقاره استروحوا الا ان اكوكم قالوا امننا اللسان المعسل وبعده العمل المعسل قالوا امننا الامان غير حتى مشان بالله ممكن يقول ان احنا برده كلنا موحدين كلنا موحدين يديك اي كلام احنا حبايبي احنا وحنا وحنا. والكلام عارفين الرب جاله كده كلمه واحده وفاهمها انت لو كنت بتعقل زينا فأنا عضوا عليكم والأنامية من الغيب شبان ملاحظ يا عضي صابة بلعنى انه في غيب الغليان قلب الناب يفور من غير يوم ربنا عشان يخلص من كتاه دين يقول كل موتوا بغيبكم قالوا يا ربون والله املكم في المسلمين والله المسلمين. عنكم المسلمين وعظر كلمة ما اصبع عنكم يا اعداء الدين وعب انكم مستقررين على الغيب الى ان تتنوتكم لن ينفك عنكم الغيز الناس مش معناه ان الكل موتوا ما ارضى وربنا انه لو انه لو انه لو انه لو مش معنا انه اي امر من الله الموت لا يعني دوروا على الغيزي الى انت موتوا خل الغيزكم خلوا العل اللي على قلبكم مربوضة وعد انها موجود وعا عليهم وتخير وتخبيح لا الله خلاص يا رب الليس للسيرتان قال إن تمساسكم حساناتهم تترون يوم ما ربنا ينصركم ويحياسكم بالخصم والرخاء والمعيشة الهانية او الهانية وهم ما ينغلزوا والكلب جاءت لهم نعمة لا يستعلقاش تترون وينتصروا نعمة نصري ميهوانوا من نصر لكنا نفارق لالعجبة كده حصل وينتصدكم سيئة يفحقوا سيئة يعني بحكيمة بيق أزمات يقولوا يوه يا رب فايس كده بق يا رب لابد عيشتك يوه جده يا رب ايوه فيها انتقل منك حسنوا يا رب حاروحين بس لما احنا هو محاطي احنا بنحاول نحب وهم ما بحبوه بنجوم بنكتب كله وبنحاول يعيني يخلص للناس والناس الباسة ونفاحة بلق فيه يا رب من دول انا عارش ما قالي برضو عاكم معاكم انا الله وإن اصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لوعد من الله ايه اللي هيخليها الواقع هذه المصاير كلها ورسوا عليها بالصبر والتقوى وان اصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما محيط. ما يعمه محيط لك وحد الله يعني يا رب انت معلق آآ آآ التخلص والنجاح من درع الناس ومن الامور ودعوه في السود نعلك الحاجات دي النجاة من الحاجات دي كلها على الصبر والتكوى لقوة دي اما اللي قلت له اللي هو الصبر ولا تكوى يبقى خده وقت مرة يبقى حنصروا ما ام عليكم مرضو الحتة دي عاودوا غاية صغيرة ايه الحاق باللتنين الحاق باللتنين ان فيها ناس ربنا ليين معلوم من امرين صابر ومتخن فيها ناس ربنا ليحرامهم من اثنين لأ صابر ولا تكوى طائش وخفير وهي اللي حاجة تعلن لكم وكل الوقت نفسه عاصي لله يبقى العصاب المتقل فهناك بأحد الشفين دون الاخر يعني صنوع قدر يتحمل جدا وهاني وتشتم فيه وتعمل حاجاتك ما عليش المسابح الكريم الله يصح لكن نوع هذا ما بيعدش حق الله هذا برض الصبور لكن غير متقل لو ربنا بس كده وفقه لي يصلي ويمشي فيه بالعكس تابده يصلي ويصول مع الله تماما هناك ما عنده الصبع هذه كلمة يسب ويسبة الدين ويقول الحمق ويبتش ويخلب الدنيا يقول يخسار عنده تقوى بس ما عنده الصبع الرب قال ما عندهش كان ذا كده يتيب قال كلها كام شفية ما هيبش هدى أنصابة لكم وين تصبره. وده التكر بالواقع ان المعاملات بتاع الناس عالتهم والجئات تسمية لا عالوا الصبر وتكر الجيرة عالوا صبر وتكر التربية الايه قال صبر وتكر التعلم حتى في اسماء طلب القلب الفلاح اللي بيزرع والجند اللي بيجاي والقريب اللي بيعالج الناس لازم يصور على الناس وعلى المرضى الغلابة ان كان مريد عقلو ولا بيسرق لان يتاكر لازم تشفوا في الاجر وفي الوشبتة بكتبه يجب كل حاجة عاود بكتبه التاجر صادر لان المشتري مش كله فيه مغضة اخلى لها ايه البطاعة اللي يزلت ويشتر حاضر يا ابن الله يا يا ابن عبدالحاطر معالش احنا بالطلق كلمة حاضر ضد الخاطر وبالوقت رابسي كل ما عنده تقوى ما يجيشش في السرعة لا في التأمل ولا في النوع كل على عاود صادر وتقوى وحتى سيدنا يوسف عليه السلام بعد ربنا العز وجل ما اثمر متغلبان سيدنا يوسف ده وتعت ربنا حتى العاقبة بقى مالك على مصر واخواتهم زماءات من زماءات ما ماتش هو ربنا عاكد حد وهم الاختهم يوسف وهمش عاتين مش حديث ونجه من الولية اللي كانت في الدي الزليخة نجه من فتاة الدنيا وكل المصائب كلها والسجن اللي كان ايه احناش اصلا زل كلاما ديه اخواته بيقولون الله يوسف قالوا انتم بالذرين بل عملتوه من يوسف وانتم جايوا قال يوسف انت يا يوسف انت انت يوسف قال انا يوسف وروح اقلق القناع اللي كان متغطبه وبقى نتجي تاع الملك وقال اعراسه وعرف ان هو يوسف اللي قالوا عليه مات من زمان وقالوا عن ابوه مددين كالوه ونحن نلعب ونرتع هتلقوا الزق ونحن عنو.